السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الخلق المصلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما يخفى ونأذفنا بما علمتنا. إنك أنت العلي المحكيم والبع. تابع. شرح عقود الرسول بسم الله بسم ينخلق المحققين مع ابنية رحمه الله تعالى ووقفنا عند مطلب الكتب التي لا يجوز الإفتاء بها ذلك هنا وصلنا البارحة قال رحمه الله تعالى قلت فحيث علمت وجوب اتباع الراجع من الأقوال وحال المرجح له تعلم أنه لافقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب بالمتأخرة خصوصا غير المحطرة كشرح النقاية للقفستان والدر, والدر المختار والأشفاه والنبائر ونحنها فإنها لشيدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاج مع ما عليه من الصق النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب ورأيت في أوائل شرف الأشفاه للعلامة محمد بات الله قال ومن الكتب الغريبة مل مسكين شرح الكنز والقمستاني لعدم الاطلاع على حان مؤلفيها أو لنقل الأقوال الضعيفة كصاحب القنية أو اختصار كالدر المختار للحسكفي والنهر والعين شرح الكنز لا سيدنا محمد قال صنف رحمه الله تعالى فحيث عن توجوب اتباع الراجح من الأقوال وحلم رجح له حال المرجح له على مفعول وهو علمته غير المجرور هنا راجع إلى الراجح أنه يقول أي حيث علمت حال من يرجح الراجح هذا مقصد المؤلد بقوله وحال المرجح له أي علمته حال من يرجح الراجح تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا هذا لا ثقة بما يفتي به أهل زماننا وهو حدد ذلك قال بمجرد مراجعة كتاب بالمتأخرة خصوصا غير المحررة فهو في ذلك يعني لا يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة في مضانها يعني لو كان الفقه مجرد مراجعة لمسألة من مضانها كان الفقه أسهل شيء و... يعني إلى التفقه على أستاذ الماهر هذا الظالد أن يتفقه على أستاذ الماهر صاحب فكر ثاقب فيه عندها يعني أن يراجع هذه المسألة في ال... يفتي بما هو في الكتاب دون معرفة يعني هل هذا هو المذهب هل هذا هو المعتمد إلى آخره و... ابن نجيم رحمه الله تعالى قال إن فهم المسال على التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين وهذان الأصلان يعني يجب أن يتنبه لهما كل طالب علم خاصة لمن يمارس الفقه ذلك قال رحمه الله تعالى إن فهم من على التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين أحدهما أن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع. وأنهم يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب يعني هذه النقطة يعني جديرا يهتم بها كل طالب فقه أن الإطلاقات الفقهاء يعني أحيانا يطلقون يذكرون المشألة من غير قيد طيب لماذا لا يذكرونها بغير قيد هم على حسن فهمهم أن الطالب قد وصل إلى درجة يعرف أن هذه المشألة لا تذكر على إطلاقها وإنما هي مخيدة بقيود لذلك قال يعرفوا صاحب فهم المستقيم وكأنهم يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى لا يكتبوا لأي إنسان يعني هذه الكتب غير مؤهل أي إنسان أن ينظر فيها لذلك يعني اللهم صلي على سيدنا محمد خاصة في علم الكلام مثلا يعني وفي علم المنطق إذا قرأ الطالب المهتدئ في كتب علم الكلام أو في كتب المنطق ربما يجد نفسه يقرأ ألغاز يعني طيب لماذا لا يفهم شيئا مما يقرأ في علم الكلام وفي علم المنطق؟ يعني علماء عندما وضعوا هذه العلوم يعني قصلوا بها طائفة من الناس حتى لا يتجرأي أحد على مثل هذه العلوم لذلك نجد كثير ممن يعني اللهم صل على سيدنا محمد يعني خرجوا عن الجد وخرجوا عن الصواب هؤلاء الذين لم يؤتوا فهما لم يؤتوا فهما لفهم مثل هذه الكتب من كتب علمائنا رضوان الله عليه لذلك غير المؤهل لفهم هذه الكتب من كتب علم الكلام والمنطق وكذلك الفقه تجد منه انحرافا عن المنهج فربما مثلا من قرأ في كتب الفقه ولم يدرس الفقه على الطريقة المعتادة التي درسها علماؤنا من التدرج في كتب الفقه ومعرفة اطلاقات العلماء وتقييداتهم وغيرها يفتي بغير المعتمد وربما ينقل نقلا هو يلد أن هذا النقل غير صحيح وضحم المقصل من قول بن نجين قال أن اطلاقات في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع وأنهم يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب والثاني أن هذه المشائل اجتهادية معقولة المعنى لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي تبنى عليه وتفرع عنه وإلا فتشتبه المشائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبنى ومن جهل ماذا حار في الخطأ والغلط يعني المشائل الفقهية تبنى على أصول فإذا عرفت الأصل الذي انبنت عليه هذه المشائل وضحت المشائلة عندك لذلك قد يقرأ المبتد في مشألة فيقايصه من قياش العقل فلا تدخل في عقله لأنه لم يعرف المبنى الذي بنيت عليه هذه المشألة ولكن من عرف الأصول وبنى عليها وما تفرعت على عليه يعني هذه الأصول ما تفرعت عن هذه الأصول من فروع وضح الفكرة عنده ووضحت المشأل عنده لذلك الطالب الذي يعرف أصول مذهبه إذا قرأ المشألة يقول أن هذا الفرع يعني مبني على هذا الأصل وأكثر ما تجد هذا الأمر عند فقهائنا يعني في طريقه السادة الحنفي رضوان الله عليهم لأنك تعلمون يعني أن المدارس الأصولية انقسمت إلى مدرستين مدرسة المتكلمين وهم الشافعية والمالكية والحنابلة يعني وهم الجمهور من الأصوليين وهؤلاء يؤصلون ويقعدون القواعد دون النظر إلى الفروع. لذلك ربما تجد في أصولهم وفي قواعدهم يعني ما تعجز أن تأتي بفرع عليه للتدليل او التمثيل عليه كما ذكر غير واحد أما الحنفية وهي مدرسة الفقهاء فهم ينتقلون يعني من فروعهم إلى أصولهم لذلك من يقرأ كتب الحنفية في الفقه يجد يعني أن هذه الفروع من مبنية على أصول عند الحافية لذلك هم ينطلقون من فروعهم إلى أصولهم بناع على فروعهم يقاعدون القواعد ويؤصلون الأصول وهذه ما تعرف في مدرسة الفقهاء والمدرسة الثالثة وقد ذكرنا هذا سابقا قلنا الطريقة التي جمعت بين الطريقتين يعني بين طريقه المتكلمين وطريقة الفقهاء ربما ناقشوا الأدلة ورجعوا رأيا على راي وربما انتصروا لمذهب دون مذهب كصاحب مسلم الثبوت وكذلك شروح التحرير واضح طيب. إذا قال فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له تعلم أنه لافق بما يختي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة طيب. إذا كان هذا حال الطالب الذي يرجع إلى كتبها بمعنى تعفف إلى كتب المذاهب ورجع إلى يعني الفتوى عند علماء ولكنه لا يستطيع أن يميز يعني العام والمطلق والمقيد وهل هذه المسائل على إطلاقاتها ما أنها تقييدات، فهذا حاله لا يعتمد على فتوى. طيب ما بالك بحالي يعني الكثير من أهل زماننا من هؤلاء الحشبية الذين يعني لا يعرفون أصلا كتب الفقه ولا يثقون بكتب الفقه ولا بعلمائنا أصلا. بل ربما يسموننا يعني اصحاب المذاهب باننا مبتدعا ونحن مقلدة ظنا منهم يعني الله عز وجل قد اتاهم فهما اكثر من ائمتنا من هؤلاء يتناسون ان هؤلاء الائمه الأربعة رضوان الله عليهم جميعا قد تلقتهم الامه بالقبول وكما قال قال أحدهم يعني ها يقرا حديثا او حديثين يعني بعد اسبوع يصبح مجتهدا وربما والله هو لا يستطيع ان يقرا هذه الآية التي يستدل بها قراءة صحيحة. فإذا ناقشته قال لك يعني بيننا وبينكم كتاب الله. فإذا قلت له يعني قال أبو حنيفة في المشهد كذا او قال الإمام الشافعى رحمه الله كذا أو قال مالك كذا أو قال أحمد كذا يقول لك أنا أقول لك يعني قال الله وأنت تقول لي قال أبو حنيفة. هكذا فهمه هكذا فهمه يعتقد يعني يعتقد أن الإمام أرى حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي قد أتى بهذه المسائل من عند نفسه ولم يبد الجهد في استخراج الأحكام منها هذا حال هؤلاء المتمشذفين الحشوية في زمان الذين سماه ابن عبي رحمه الله تعالى في حاشيته بخوارج هذا العصر والله وهذا السبب الذي يعني صوبرت من أجله حاشية ابن عبينا في الطبعة الأولى يعني وشى به الوشاء أن ابن عدي قد ذكر في باب البغاء أن الوهبية هم خوارج هذا العصر فصدرت يعني رفع أمره إلى الخليفة في وقته وصدر الكتاب فلما بين للخليفة ويد هذا الكتاب وانتشر بفضل الله وحمله وضحت المسألة بعد بعدما ذكر هذه القاعدة بعدما كانه نافق لما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة الكتاب طيب ما المقصود بمجرد مراجعة كتاب؟ يعني ما الذي عنا به؟ بمعبدين بقوله بمجرد مراجعة كتاب لا يحق لأحد أن ينقل يعني إذا سئلت أنت مثلا في مسألة لا يجدر بك أن تنقل هذه الفتوى من كتاب وأنت لا تعلم مثلا هذا الكتاب يعني ما درجته في المذهب ولا يذكر أقوال الصحية لذلك قال لا ثقة بما يسجي به أكثر أهل زماننا لمجرد مراجعة كتاب يعني كأنه يشير أن الواجب عليه أن يشتهن في تحقيق المشاكل والرجوع الكتبي الكتب في منها فلا يعتمد على كتاب وخاصاً مثل مثلاً كتب الفتاوى يعني التي تجمع بين الرقي واليابس وثمة ذكر من قال الصحراء جمعة الرقي واليابس والقوي والضعيف والراجح والمرجوح. فلا بد له من تحقيق المسائل وما يعني إذا أراد أن ينقل فتوى أن يعرف أن هذه المسألة وما ناقلها من فتوى في هذه المسألة هو المعتمد في في المذهب وأن العلماء رجحوا هذه الإجابة لهذه المسألة وهكذا إذا لا بد له أن يبدو رجولا وضرب أمثلة يعني عندما قال تعلم أنه لائق بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتاخرة خصوصا غير المحررة طيب ما المقصود بالكتب غير المحررة؟ يعني عندما نقول هذا الكتاب غير محرر نقصد به أن هذا الكتاب غير واضح. طيب ما سبب عدم وضوحه؟ يعني عندما نقول هذا الكتاب غير محرر بمعنى هذا الكتاب غير واضح. طيب ما أسباب عدم وضوحه؟ يعني قد يكون يعني أسباب عدم وضوح الكتاب يعني ذكر العلماء أسبابا كثيرة يعني ربما تكون أن هذه الكتب يعني شديدة الإلغاش يعني لغز فيها العلماء. يعني وصلت الى درجه الاختصار استنوروها الى ان اصبحت يعني كانها الغرز لذلك غير الممارس للفقه والاصول قد يفهم شيئا غير الذي أراده المؤلف وسيذكر امثله على ذلك ان شاء الله قريبا فمثل هذه الكتب ما يجوز له ان يفتي منها هذه الكتب غير المحاضره الا اذا قرأ يعني في شروحنا نستعان بشروحها وحواشيها و... نعم واضح طيب ضرب أنت قال كشرح النقاية كشرح النقاية للإمام القفستاني رحمه الله تعالى والدر المختار والاشباه والنظائر طيب الدر المختار لمن طيب الدر المختار شرح لمن يعني ما الذي شرح به الإمام الحشدفي كتاب الدر المختار ماذا شرح به <سؤال> <سؤال> امام الطحطاوي في الدور المختار ماذا؟ شرح فيه كتاب تنوير الابصار، لماذا تنوير الابصار؟ الله عليه من تمرتاش عندكم في صعيد الصعيد. لا ليس امام الطحطاوي، له حاشي على الدور المختار، امام الطحطاوي له حاشية الشيخ نور له حاشي على الدور المختار. إذن الدر المختار للإمام الحشكفي شرح به تنوير الأبصار الإمام الطمرتاشي وجاء ابن عبدين حش على كتاب الدر المختار بحاشيته المشورة اللي هي رد المحتار حاشية الدر المختار شرحتها للأبصار طابع. وكذلك الإمام التحطى الذي ذكرته يا غاليسي حش على الدر المختار ذلك قال خصوصا غير المحرر. شرح النقيل القوزتاني. إذا عندما يأتي يقول لك أحدهم أن كتاب يعني شرح النقيل القوزتاني غير معتمد. لا يؤخذ هذا الكلام على إطلاقي. لابد من معرفة السبب. لماذا لم يعتمد العلماء شرح النقيل القوزتاني؟ أن كتاب شرح النقيل القوزتاني غير محرر بمعنى أنه مختصر. فربما زلت قدمه يعني من لم يتمرس في الفقه والأصول. فربما يفهم غير ما أراد المؤلف فيفتفى يزل في فاتواه واضح الأمر لا لا يقال له الدمرداش التمرداش هكذا ضبطه طيب إلا هذه الكتب ضرب أول مثال لعدم اعتماد بعض الكتب قال أن هذه الكتب غير محررة بمعنى غير واضح لشدة إلغاجها لشدة اختصارها منها كتاب شرح النقاين للقصان لذلك إذا ذكر أحدهم أن كتاب شرح النقاين للقصان غير معتمد يجب أن يعرف الطالب لماذا لم يعتمده أن لا يجوز أن ترد كتابا تقول هذا الكتاب غير معتمد يعني هكذا على إطلاق لا قول أنه لم تعتمد فيه مثلا بعض المسائل يعني في بعض المسائل نقل غير المعتمد أو أن هذا الكتاب بشدة إلغازه لا يعتمد العلماء قال لا يعتمد إلا إذا سعان الطالب يعني بشروحه وحاوشي حتى يفهم مراد المؤلف من مقالته ومما كتب واضح ايضا كتاب الدر المختار الدر المختار الامام الحاشفين ايضا اذا قرأت في مثل الدر المختار اللي هي المتن لحاشي بن عبدين قد تجده شديدة الإلغاز ذلك ربما تجد ابن عبدين على كلمتين من الدر المختار يشرح عشرين وثلاثين واربعين ورقة احيانا في ثلاث كلمتين واضح وايضا كتاب الاشباه والنظائر بما أننا نحن نتكلم عن كتب المذهب فلا نقصد إذا كتاب لمان السيوط الأشباح النبال السيوط نكتب على سباع النبال السيوط شافعي إذا نحن نتكلم عن كتب المذهب ابن نجيم رحمه الله تعالى زين الدين ابن نجيم كتابه أول كتاب الأشباح والنباير أولا كتاب الأشباح والنباير كتاب عظيم يعني لم ينسج على منواني في المذهب كما ذكر كثير من الشراحين وكثير من, من حش على الأشباح والنباير وحواشي يعني والشروع ابن نجيم كثيرة جدا ربما انا ذكرت الشروح والحواشي على بن نجين في الأرض من يعرف من شروح كتاب أشباه والنظائر يعني عندما نقول أن كتاب أشباه والنظائر بن نجين وهو كتاب عظيم في المذهب غير المعتمد لشدة إنغاجه لا أنه يعني يعني ينقل ويكتب من نقل غير المعتمد في المذهب فربما لا يخلو كتاب يعني من نقل او بعض النقول غير المعتمدة. عم نضم هذا غمز عيون البصار للحموي ايضا هذا مطبوع وهناك حاشية بسيطة طبعت معه لبن عبدين ايضا موجودة طبعت في الشام مع نفس الكتاب ايضا حاشية التمية للانهام وغيرها يعني كثير من الحواشي على الاشباه والنواء نعم هناك حاشية لبن عبدين طبعت والتخطيق الباهر اللي حاشينا نعم اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، لمن تنوير الأذان؟ تنوير الأذان والبصائر، شرف الأشباح والنظائر أبو عمر. ما أنك ذكرت الكتاب لا أود أن تعرف اسم مؤلف. الإمام والسعود. نعم. إذاً هذه الكتب الثلاث شرف النقيض القشتاني والدر المصادر الحصفي والأشباح والنظائر يعني لم تُعثَم في مذهبنا لشدة إلغازها. لا يعني لكونها غير معتمدة لذاتها. فإذا استطاع الإنسان يعني أن يقف على شروحها وتفسر العلماء في معانيها فهي معتبرة قطعا يعني. كان مثلا يقرأ مثلا مع الدور المتفقان شيبان عدي قام عين البصال الحموي أيضا على أشباح النضائر واضح قال فإنها لشدة الاختصار انظر كيف علل قال فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز إذا. عدم الاعتماد ليس على اطلاقه وانما لسبب واسباب عدم الاعتماد كثيره هذه هذا اول شيء ذكره ابن عبي من اسباب عدم اعتماد الكتب يعني اذا قيل لك لماذا لم تعتمد الكتاب الفلاني في مذهبكم والكتاب الفلاني يعني لكل كتاب سبب لماذا لم نعتمده عندنا في مذهبنا هذه الكتب لشده الغاز لذلك ابن عبي قال فإنها لشده الاختصار والايجاز كانت تلحق بالالغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة يعني الشايخ الذين نسخوا هذه الكتب عندما نقلوها أسقطوا كثير من فبالتالي هذا الشق أدى إلى خلل في المعنى أدى إلى خلل في المعنى مثال هذا الكتاب يعني كتاب البناية كتاب البناء مثلا شرح الهداية طبع في دار الفكر هذا الكتاب طبع في دارون في اثنا مجلد عن النسخة اللي عندي في شيء غيرها طبعا النسخة وطبعها عن النسخة الهندية هذا الكتاب الشيخ محمد التقيدين العثماني وزار قال هذا الكتاب غير معتمد في منتهى من أعظم يعني شروح ل لماذا غير معتمد؟ قال فيه أكثر من ثلاثين ألف خطأ أكثر من ثلاثين ألف خطأ ما بين سخط وتصريف وبالتالي يغير المعنى فأخرج الكتاب يعني من المعتمد إلى غير معتمد الكتاب في أصله معتمد ولكن النسخة الموجودة يعني بين عينات فيها أكثر من ثلاثين ألف خطأ أخرج الشيخ محمد تقدين عثماني وهو من المتأخذ الأحناف له رئيس أجمع أفتاراتشي وهو من فحود علماء الحنفية خاصة في علم الاقتصاد وهو عظم في المجمع الفقهي وله كتب كثيرة وفتاوى معاصرة خاصة في فتاوى يعني لا يعول على غيره في الفتاوى يعني هو أفضل من يجيد هذه العلوم في الاقتصاد الإسلامي الله خيره الآن طبعت البنايه طبعت طبعه جديده في اداره علوم القران يعني ت ت عن هذه الاخطاء وصححوها كما اخبرني بعض الاخوه في الباكستان انا لم تصلني بعد النسخه لأنها طبعت في اربع أو او خمس مجلد في الباكستان حديثا في اداره علوم القران طيب اللهم صل على سيدنا محمد أيضا ترجيح ما هو خلاف الراجح ايضا هذه الكتب استملت احيانا تذكر غير المعتمد يعني بمعنى هنا غير الراجح نحن الآن نذكر بعض الحواشي والشروح لأشباه النظار فليتوجه ذلك من هذا التصنيف احنا قلنا هذه الكتب لماذا لم ان تعتمد للشدة الغازين ايش كذلك فاذا زال هذا الشبب اذا اصبح الكتاب معتمدا يعني اذا وجدنا عليه شرح لامام معتمد وذكر الاقوال المعتمدة وبين وفصل وقيد العام وقيد المطلق وهكذا سيصبح الكتاب معتمدا واضح يعني كان كثير من الكتب سنعت اليها يعني لم تعتمد في زمن من الازمنه ثم اعتمد مثل المحيط البوهاني يعني كان كثير يعني المحيط من أجل كتب المذهب للامام ابن مازر رحمه الله عليه وبعث 25 مجلد في دار المسواة في باكستان والطبعة الموجودة اللي هي طبعة الكتب العلمية وطبعة دار احدهما شرق عن الاخر طبعاً دار الكتب العلمية طبع ستة مجلدات، وطبع الكتاب غير موجود. يعني أبواب كاملة من الفقه غير موجودة في دار الكتب العلمية. هكذا يعني حال طبعات الكتب العلمية وكذلك التراث. عن الآخر. الكاملة حتى الطبعة الكاملة الطبعة في أنا عندي نسخة منها في مجلد فيها قصة في كتاب المضاربة وغيره يعني أنا اتصلت بهم قالوا فقط السهل يعني صفحات كاملة صارقطة في طبعاتهم ولكن تبقى هي أفضل يعني طبع طبع دار دار تلو القرآن طيب. أيضا وترجيح ما هو خلاف الرأي أيضا ربما يذكرون فيها يعني قولا غير معتمد يعني لا يستطيع مثلا طالب علم أن ياتي ويقول والله هذا الكتاب غير معتمد يعني ماذا غير معتمد قال أنه يلتوي غير واضح في المذهب هل الجميع ما ذكر في الكتاب هو غير معتمد؟ أما انه قد نقل عنه بعض المسائل اذا نحن ننبه يعني ناسخ كتاب من ذكر بعض المسائل غير معتمده في المذهب لذلك نحن ننبه ونقول يعني هذه المساله وهذه المساله يعني لقد نقل مؤلفه غير المعتمد في المذهب واضح ليس جميع الكتاب غير معتمد قال وترجيح ما هو خلاف الراجح بل ترجيح ما هو مذهب الغير يعني احيانا ينتصر صاحب الكتاب لغير مذهبه وقول الغير يعني غير معتمد محمد نتكلم عن مذهب واحد إذا لا بد أن يحرر المذهب نفسه لا مذهب الغير قال مما لم يقل به أحد من أهل الملثب. قال ورأيت في أوائل شرح الأشباع أشباع النظر للعلامة محمد هبة الله البعلي ومن الكتب الغريب أيضا مما ذكره في البعلي في الكتب غير المعتمد قال كتاب ملا مشكين ملا مشكين يعني له شرح على الكنش وحقيقة كتاب ملا مشكين يعني كتاب العظيم الفائدة كتاب العظيم الفائدة كتاب ملا مسكين إلا أنه يعني يذكر بعض المسائل غير المعتمدة فلا يأتينا مثلا طالب مرتدي يعني يقرأ هذا الكلام ويأتي ويقول الله أنا لا أطالفي شرح ملا مسكين على الكنز إذا قلت له لماذا لا طالفي قال هذا الكتاب غير معتمد نصر بن عبدال على عدم اعتماده إذا قلنا أيضا مما ذكره محمد إبود الله البعلي في شرح على الأشباح قال من كتب الغريبة شرح ملا مسكين على الكنز قلنا كتاب ملا مسكين شرح ملا مسكين على الكنز والكنز أحد المفروض المعتمد عندنا فشرحه هو غير معتمد لماذا لأنه يذكر بعض الأقوال غير المعتمدة في المذهب ولكن يعني لا نرده يعني يأتي طالب متدني يقول مثلاً نفضل على عدم اعتماد شرح ملا مسكين نقول المقصود في ذلك يعني أن هناك بعض المسائل ذكرها يعني واعتمد فيها غير المعتمد في ملها فهذه المسائل لا ود من تحريرها وإلا كتاب شرح ملا مسكين كتاب عظيم الفائدة خاصة إذا قرئ مع الحاشية التي وضعت عليه يعني هناك حاشية عظيمة وضعت على شرح ملا مسكين على الكنز لمن هذه الحاشية الإمام أبو السعود صاحب التفسير الحنفي له حاشية عظيمة ومطبوع أيضا في مجلديه. موجود عند الشيخ عبد الوهاب لمن ارادها صورها كتاب نادر موجود عند الشيخ عبد الوهاب في مصر نعم لا ليش التحقيق الباهر ايش قصدي التحقيق بقول لك التحقيق الباهر على أشباه والنظائر احنا بقول الشيخ ابو عمر شرح ابو السعود على ملا مشكين على الكنز التحقيق الباهر ذاك على أشباه والنظائر هاي حاشره ابو السعود على شرح ملا مشكين على الكنز كنز النسفي موجود عند عبد الوهاب أيضا قال والقوستاني كتاب القوستاني هو شرح النقاية للقوستاني أيضا ينقل أحيانا الكتب غير المعتمدة عفوا الأقوال غير المعتمدة وليس يعني كما ذكر بعضهم كما ذكر أسلام وقلت هذا نعم فتح, فتح الله المعين على شرح الكنز للعلامة والنمسكين هذا كتاب أبو السعود ليس فتح الله المعين رحمة الله المعين على شرح ملة مسكين على الكلس يعني هو حاشية على شرح يعني ابو الصعود ببعض حاشية على شرح ملة مسكين على كنز الإمام النفسي في رحمة الله عليه الدنيا ايضا القرس تاني. قلنا نصه اللكنوي وغير واحد ايضا وبن عبدين وغيره يعني على عدم اعتماد يقال لعدم معرفة حال يعني المؤلف وهو القرساني يعني قلت أنا ذكرت أن الإمام القرساني إمام كبير من أئمة بخارة. وما ينقل عنه نقل من غير تحقيق في هذا الموضوع يعني كلهم نقلوا فلان عن فلان عن فلان وربما يذكر القول خطأ يعني يخطئ فيه الأول فيتناقله عشرون من خلفه يعني ينقلون هذا الخطا دون تحقيق كما نص عليه غير واحد يعني في كثير من المسائل عندنا فما بالك في ترجمة أحدهم يعني بعضهم ذكر. يعني عفام عندما ذكر في قال كان دلال الكتب وكان يعني يجمع الغس والشمين ولا يميز يعني بين الغس والشمين طيب من كان هذا حاله يعمل دللا الكتب ولا يميز بين الغس والشمين ينقل عنه كبار العلماء في كتبهم يعني إذا رجعت إلى حاشب العدين على الشاملة فقط اكتب القوف الثاني انظر مئات النقود في العدين عن إمام القوف الثاني وكذلك في كل كتب المذهب تجد نقل إمام قرطان إمام كبير لذلك لا يعول على مقاله قاله أصحاب أنه دلل الكتب لا يميز بين الغث والشمين ومن نقل يعني عن هنا هذا الخطأ منهم بن عابدين والإمام الكندي وغيرهم دون تحقيق للمشأله قال لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها أو لنقل الأقوال البعيدة كصاحب القنية لمن كتاب القنية للجاهد نعم الإمام الجاهدي. يعني كتاب الإمام الزاهدي في كتابه لقونية شرح المونية يقول الأقوال غير المعتمدة أو لاختصارها أيضا من أسباب عدم الاعتماد لاختصار مثل كتاب الدر المختار والنهر وشرح العين على الكنز هذه لشدة إلغاجها لا تعتمد إذن ابن عابدين ذكر أسباب عدم الاعتماد منها قلنا في البداية أن هذه الكتب قد تكون غير محررة ككتاب شرح النقايه القرستاني و الدكتور الاشباه و النظائر لبن جيم و لعدم معرفة احوال مؤلفيها ككتاب اللهم صل على سيدنا محمد مثل امام القرستاني و قلت هذا خطا ولكن هو مثل بي قال لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كالإمام القرستاني صاحب الشرح النقايه واضح ايضا يعني من الكتب يعني التي لم تعتمد لعدم معرفة الكتاب من الاسباب التي يعني التي قد تؤدي الى عدم اعتماد الكتاب عدم يعني الوصول الى الكتاب وعدم معرفة ما فيه مثل الكتاب المحيط البرهان لابن ماجه رحمة الله لذلك يتدجس كثير من العلماء نصوا على عدم اعتمادي لأن هذا الكتاب يعني كان في اعداد المفقودات إلا أن الإمام اللكنوي يعني حصل على نسخة منه فقال فطالعته فوجدته من أعظم كتب المذهب وهذا اللي كنا نتحدث عنه قبل قطعة في 25 وعشرين مجلد. فالأعتماد لابد يعني عدم الأعتماد لابد أن يكون لسبب من الأسباب أيضا من الكتب غير المعتمدة يعني لنقلها أو لعدم يعني معرفة مؤلفيها فيها أو لعدم نقلهم من الأقوال منها كتاب سراج الوحال. وكتاب الأحكام لفخر الدين الرومي وكمز العباد والمطالب المؤمنين وكتاب خزانة قويات والفتاوى الصوفية وفتاوى الإمام الطوري وفتاوى ابن مجين وفتاوى إبراهيم شاهي وأيضا خلارس الكيداني والمجتبة شرح مختصر القدوري وغيرها من الكتب الكثير ولكن يعني أنا أريد أن تفهموا مشألة معينة من عدم الاعتماد يعني أنا الكتاب عندما نقول أن هذا الكتاب غير معتمد لا نقصد به أن جميع ما في الكتاب غير معتمد نرد لا، كثير مكتوب فيها فوائد عظيمة، ولكن لا بد من تحرير بعض المسائل. لذلك العلماء عندما جاءوا يعني ووضعوا الحواش على هذه الكتب، بين مثلا الأقوال التي تخالف المذهب أو تخالف عدم المعتمد في المذهب، وصححوها. واضح؟ طيب. قال مطلب متى يجوز الاستع من هذه الكتب؟ قال شيخنا صالح الزينيني أنه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب إلا إذا علم المنقول عنه والإطلاع على ما آخذي ذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه هذا نقل ابن عبدية رحمة الله تعالى عن الشيخ صالح الزينيني واضح؟ إذن لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب التي ذكرنا إلا إذا علم المنقول عنه يعني معرفة حال مؤلفيها أيضا إطلاع على ما آخريها يعني إذا ذكرت قولا غير معتمد أو نقل غير معتمد أن تعرف أنه ذكر في هذه المشكلة قولا غير معتمد مطلب قال لا بد من المراجعة إلى المأخذ الأشلي وعدم الاعتماد على المأخر الثانوي يقول ابن عبدالقل وقد يتفق نقل قولي قولا في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول وابع له فيأتي من بعده ويقوله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض هذه معلومة مهمة يعني ربما يعني إنسان ينقل قولا غير معتمد. فيتابعهم يعني يأتي أشين واحد من ورائه وينقل هذا الخطأ الذي ذكره أول واحد دون تحقيق للمسألة فإذا رأت أن تراجع لما ليس له طلال يقول هذا موجود في كل كتب المذهب مثلا المسألة هكذا لعدم تحقيق المسألة وأنا ذكرت في البداية يعني قول ابن نجيم رحمه الله تعالى عندما قال أن فهم المسائل على التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين منها أن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم وممارس للأصول والفروع وأنهم يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب والثاني قل أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة الحكم الذي تبنى عليه وتفرع عنه وإلا فتشتبر المشائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبنى ومن جهل ما ذكرنا حارة في الخطأ والغلط إذن لا يجوز أن يأتي أحدهم ويقول أن هذه مشاهدة في فتاة فلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وأنت تخالفون لا. ربما هؤلاء 20 واحد كلهم نقلوا خطأ كما حصل في ترجمة الإمام القوستان رحمه الله تعالى لا العلماء ينبهون أما في كتاب واحد لا تجدها لا تجدها لا تجدها ها يعني اجعلها يعني مشروع رساله يعني ولكن هذه الرسالة يعني صعبه المنال يعني تحتاج الى مطالعه الكثير من كتب مجالاتها وربما يعني تاخذ معك سنوات يعني للوصول الى هذا الامر ولكن بعض ما ينبهون الى بعض هذه الاخبار سأذكر لكم مثال ان شاء الله مثلا قال قد قلت يتفق نقل قول في نحو 20 كتاب من كتنون تأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول وابع لا فيأتي من بعده وينقله عنه هكذا ينقل بعضهم عن بعض طيب هذا الخطأ هذا الخطأ ربما يكون غير متعمد ربما يكون غير متعمد يعني ربما يكون شبق قلم من صاحبه وقد وربما يكون يعني لاشتباهه بحكم على حكم آخر ما ربما هذا خطأ غير مقصود يعني نحن نعذر يعني صراحة بالخطأ خاصة إذا كان إماما معروفا يعني كل منا يعني له تبوه فربما هذا الخطأ يعني ونحن أكذل لأنه غير مقصود ربما يكون سبب قلم ربما يكون اشتباه رقم بآخر أو نحو هذا مما ذكره العلماء ومثل مثل هذه الأخطاء لا تحط من قدر علماءنا رضوان الله عليهم ولا يلزم أيضا منه عدم استقابهم أنه لا لوم عليه في مثل هذه الأمور لأنه انسان والإنشان يعني ينشى وأيضا هو غير معصوم وربما يخطئ واضح فبالتالي مثل هذه الأخطاء البسيطة يعني لا تلقص ولا تقلل من شان هذا العالم وتقلل من قدره أو أنه يصبغ غير ثقة إلى غير ذلك طيب نذكر مثال نذكر مثال من هذه الأخطاء التي يعني قد تتابع عليها أكثر من واحد يعني ما ذكره في البحر الرائق قال صاحب البحر في بعض متفاطقات كتاب البيوع عند ذكر المشايل التي يصح تعليقها والتي لا يصح. قال قد يقع كثيرا أن مؤلف يذكر مؤلف يذكر شيئا خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشايل فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكتب الناقلون لها وأصلها الواحد مخطئ كما وقع في هذا. في عند المسائل التي يصح تعليقها والتي لا يصح في كتاب البيع نبه مثلا صاحب البحر على هذا الخطأ الذي يتناقله كثير من العمة في كتبهم دون تنبيه إلى هذا الخطأ وأيضا قال نرجع لقول ابن عبدين قال فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح كما نبه على ذلك على اللامة ابن نجيم في البحر الرائق وذكرنا لكم المسألة نص البحر الرائق الذي أشار إليه ابن عبدين بقوله كما نبه على ذلك على اللامة ابن نجيم في البحر الرائق نقلت لكم قولا صاحب البحر أيضا قالوا من ذلك مشألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة أيضا من المسائل يعني التي بما يتفقنا القول في أشياء كتاباً أو أكثر من يعني على تتبع هذا القول دون تحقيق لها هذه المشاكل من ذلك مشكلة الإشجار على تلاوة القرآن المجردة فقد وقع لصاحب الشراج الوهاد والجوهر الجوهر النييرة اللي هي شرح القدور لمن من صاحب الجوهر النييرة من صاحب الجوهر النييرة أيوة الإمام الحداد رحمة الله عليه وقلنا هذا الكتاب غير معتمد. ليس لأنه يعني لماذا قلنا؟ بينا بكرتنا قبل هذا الدرس يعني كتابه غير معتمد للشباب أحيانا ينقل القول غير المعتمد والأمر الآخر أنه غير مؤتمن في عقيدته الإمام الحدادي يعني الإمام الحدادي معتجري المذهب معتجري المذهب لذلك ثونه معتجري هذا سبب كافي نعم لعدم اعتماد كتابه خاصة تعرف لأن بعض مسائل اعتقاد لا لا يجمع بين الغسل والشمي إيمان الحدادي إيمان كبير إيمان الحدادي إيمان كبير يعني مفروقيه كبير في المذهب يعني الكتاب مفيد جدا الجوهر الميّر في الشرح عن الخدورين بالعكس ربما ذكر مسائل لما ذكرها غيره في شرحه ولكن بعض المسائل عقائد تذكر في كتب الفقه منها كتاب يعني اللهم صلى الله عليه وسلم مثل الإمامة وغيرها لذلك يعني هو يدخل مثلا قول أهل الاعتزال فلا بد أن يكون يعني الذي يقرأ مثلا الكتب يعني على بينة بمثل هذه المسائل يعني مثل أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل حتى لا يقع أو ينقل قول المعتزل وهو لا يعلم أي قول ينقل. بالإضافة إلى نقله بعض أحيانا المشار غير المعتمدة هذا سبب عدم اعتمال كتاب،, كتاب الجوهر النيرة ذلك قال النيرة شرف القدري أنه قال إن المختبه صحة الاستئجار وقد انقلب عليه الأمر فإن المختبه صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صريح كثير منهم قالوا ان الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات اطلقون العبارة ويقولون ان مذهب المتأخرين وبعضهم يفر على ذلك صحة الاستئجار على الحج وهذا كله خطأ اصرح من الخطأ الاول وقد اتفقت ان نقول على الثلاثة اني حنيف وبي يوسف ومحمد ان الاستئجار على الطاعات باطل لكن جاء من بعده من المشهدين الذين هم اهل التخريج والترجيح فافتوا بصحته على تعنيم القرآن بضرورة فإن كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجر وضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين فصحوا الاستئجار عليها للضرورة أيضا فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول، وقد أطبقت المتون والشروح والفتا وعلى نقلهم بطان للإجار على الطاعات إلا فيما ذكر، وعللوا ذلك بالضرورة، وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين. يعني عندما نقول تفضل الشيخ المر، عندما قال وعللوا ذلك بالضرورة إذا ذكرتم عندما قلنا يعني أن الإشحشان يعني عندما تذكر ما شال يقال هذا يثبت عندنا الاستحسان على خلاف القياس ما المقصود به يعني ماذا يقصد العلماء عندما يذكرون في كتب الفقه وهذه هذه المساله ثبت عندنا استحسانا على خلاف القياس احنا قلنا المقصود اما يعني لامرين اما هذا الاستحسان هو العدول عن القياس جليا الى قياس خفي واضح واذكر اني مثلت على ذلك عندما ذكرنا مسألة العبد يعني إن شاء الحر إذا قتل غيره خطأاً لا تجو الدية ليش كذلك طيب إذا قتل عبداً القياس الجلي أنه يلحق بهذا الحر فتجو فيه الدية إلا أن هذا العبد يباع ويشترى فيلحق بالشاء فتضمن قيمته لا واضح هذا مثلاً قياس خفيف فنقول به يعني أنه تجي في العبد يعني في قتل العبد خطأا قيمته لا ديته. هذا قياس خفيف أيضا عندما نقول هذا القياس لا نقصد بالقياس أن هذا الأمر ثبت عندنا استحسانا على خلاف. لا نقصد بالقياس يعني له الحاق فرعا بأصل بجامع علة بينهما وإنما أنه ثبت على خلافه قاعدة بارك الله فيك سيخ البعد ألي. على خلاف القاعدة يعني هناك قاعدة ونحن قلنا على خلاف هذه القاعدة خروج من هذه القاعدة إما لضرورة مثل هذه المسألة علنا لضرورة علنا فيها يعني استحسانا قلنا لضرورة ومن أمثلة الضرورة اذكر وقتها مثل يعني إحنا هي يعني أثروا استحسانا بجواز أطاعي البيت الصدق ليش كذلك؟ طيب ما الضروره في ذلك الاصل ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز لهم وايضا الشافعيه نصوا على ذلك على جواز عطاء الصدقه لال بيت وكذلك متاخنا من احناف الاصل لان الصدقه لا تجوز لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صدق من هذه اوساخ الناس ولكن لما قطع نصيبهم من الخمس واصبح يعني يخشى عليهم <أه> لذلك يجوزوا استحساناً على خلاف القياس للضرورة بجواز وأفتى بذلك الشافعية والحنفية واضح؟ مبهة المشألة لذلك قال وقد أبوغت الممكن وشروح الفتاوى على نقلهم بطان الاستئجار على الطاعات إلا في ما ذكر وعلل ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين وصرف بذلك التعليل فكيف يصح أن يقال أن مذهل المتأخرين صحة للشجارة على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة فإنه لوم ضده ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكشبا وحرفه التجر بها وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا بل لا يقرأ إلا للأجرة وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستاجر أن يهديه لمييته وقال الإمام قاضي خان إن أخذ الأجرى في مقابلة الذكر يمنع الشخاق الثواب ونثل في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر ولو علم أنه لا ثواب له لم يفعل له فلسا واحدا فشاروا يتوصلون إلى جمع فطام الحرام بوسيرة الذكر والقرآن وصار الناس أن ذلك من أعظم القرب وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول في صحة الاشتجار مع غير ذلك مما يترتب عليه من اكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وإطلاق النائمين في الصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغير ذلك من المنكرات الفضيعة كما أوضح ذلك كله مع رسل نتلعناه لماذا في, في رسالة المسمى شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهليل وعليها تقريب فقاه للعصر من أجله من أجلهم خاتمة الفقهاء والعباد الناشكي مفتي مصر القاهر رسيد المرحوم سيد أحمد الطحباز صاحب الحاشي الفائق على الدر المختار رحمه الله تعالى نحن سنتوقف إن شاء الله عند هذا النوبة وفي المرة القادمة سنعود بإننا عز وجل إلى مسألة الاشتجار لفصل القول فيها ما تفضل أخيه يا أخي. تفضل بارك الله فيك نفصل القول ونوضح الأقوال التي قرأناها الآن في المتن ووضح المقصود منها وما هو المفتى وهل يجوز الاستئجار على القرآن هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة هل يجوز أن يأخذ إمام الراتب أجرة يعني الاستئجار على الطاعات وما معنى يعني ما قرأناه يعني فيما ذكر رضي الله تعالى والحمد لله رب العالمين